o oh. وقتم مشجا جين مبارك مباركه يَهْدِ اللَّهُ مَن يُرِيدُ مَا يَشَاءُ يَهْدِ اللَّهُ من o'zbekcha uh... é أعوذ بالله